اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم انه ليس لي علم بموضع رزقي وانما اطلبه بخطرات تخطر على قلبي فأجول في طلبه البلدان فأنا فيما أنا طالب كالحيران لا أدري أفي سهليين هو أم في جبال أم في أرضين ام في سماء ام في برين ام في بحر وعلى يدي من ومن قبل من وقد علمت ان علمه عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك اللهم فصل على واجعل يا رب رزقك لي واسعا ومطلبه سهلا وماخذه قريبا ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا فانك غني وانا فقير الى رحمتك فصل على محمد واله وجد على عبدك بفضلك انك ذو فضل عظيم وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين